براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين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 وَودَششرِر ال الذيذينَ كَفَرهُ بِعَذاابٍ أَليم إِ الذيينَ غَهَدتُم مِن المُشِرِكينَ ثمَُّ لَ يَقُصُوكُمْ شَيئ وَلَم يُظَاهِرُ وَلَمْ يُظَاهِروا عَلَيكُمْ أحدَدًا فَأت إلَهِمْ أَهْدَهُم إلَ مُدتِهِم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَآمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَاتِلُوم نُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِصُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ وَيَضْقُ قُلُوبَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ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 قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ, وتجارة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي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 الأعجَبَتكُ كَثوَتُكُمْ فَلَمتُمْ يعنكُم شَيئًا وَضاقَتَ عَلَكُم الْ الأأَرْرض بِمَا رحبَت ثمَُّ وََّْتُم مُذِبِرين ثمُ أَنزَلَ الله سَكينتَهُ على وَسُولِهِ وَوعلَ المُؤمنِنِينَ وَأَزَ لَ جودَ ال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 فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّ تَفْرُّو يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يحلم إنهم لكاذبون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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباوا ولا اوضعوا خلالكم يبغوا لكم الفتنه وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين لقد يبيتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى تَجَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوك للمؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَم مَنَهُم أَن تُقُبَلَ مِنْهُم نَّفَقاتُهم إِلَّا أََّهُم كَفرَروا بِاللَّهِ وَبِررسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلَ وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يُ فِقُونَ إِللاا وَهُم كارهون.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 وَقالَاوا حَسبُونَ الل سَيؤتينَ اللَّهُ مِنْ صَبله وَرَرسُولُ إِا إلَ اللَِّ راضِبون إِ مَ الصَّدَقاتُ للِلْفُقَرِ وَالْمَسكِين وَالعَامِلينَ عَلَْهَا وَْمُؤأََّفَةِ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 أَعقَبَهُم نِفَاقَ فِي قُلوبِهِم إ يَمَقَوونَهُ بِماَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعددُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُوه وَ بِمَا كانَوا يَكذبُون أَلَم يَعْلَموا أن اللهَّ يَعلَمُ صِروَهُم وَلَجوَهُم وَأَنّ الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إِلَّا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم اغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 بَلْ يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَلَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً امَّا دِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجَعْكَ اللَّهُ إِلَى الطَّائِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَعَ الْخَالِفِينَ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 وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَاجُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَادُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيَحلِفونَ بالِاللهِ لَكُمْ إذًا قلَبِتُم إلَيهم للتُعرِض وَعَنهُم فَأَحَرِضوا عننهُم إهُ مِجِس إِهُم مِجس وَمَأوهُم جَهَّ مُجَزَ أَم بِمَا كانَوا يَكسبون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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى مِنَ الله ورضوان خير أَمَّن من أسس بنيانه على شفى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 السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف, الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 اغفار إبراهيم لِأَبِيهِ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى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 الواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَلَعٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينفروا ليتفقهوا في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 في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل حام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون